بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان قديم الإحسان وصلى الله وسلم على سيد الأكوان المصطفى من عدنان سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد يسر منبر الهدى أن تقدم للأمة المحمدية هذه الرياض النظرة والباقة العطرة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإمام العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم والتي تسمى الضياء اللامع بذكر مولد النبي الشافع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتتشنف بها أسماع المحبين وتطرب قلوب العاشقين رغبة منا لنشر أخبار هذا الحبيب فتقوى روابط أفراد الأمة بها ونرجو بذلك من الله القبول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله يباركنا في هذا المجلس ينزل السكينة التي يزلها. على أولياء وأصفية وينزل الرحمة التي تتعشى القلوب ويصيب منها كل عبد نصيبه إن شاء الله اللهم أرسل رحمتك وأرسل سكينتك وأرسل مددك وأرسل رسالاتك التي ترسلها على أهل القلوب الصافية وخذ من القلوب ما لا يرضيك واجعلها كلها صافية لك واجعلها دائما بحديث يا معبود يا مشكور يا مذكور يا مشكور في كل الوجود أَشَارُكَ عَلَيْكَ عَلَانا مِنَ الرَّضَانيينَ الَّذِينَ خَلَقْتُهُمْ لِلْعَمَلِ وَخَلَقْتُهُمْ لِلْقُرْبِ مِنْكَ وَمَدَدْتُهُمْ بِمَا مَدَدْتَ بِهِ أَنْبِيَاءَكَ وَأَصْفِيَاءَكَ وَأَعْطَيْتُهُمْ الْوِلَايَةَ الْكُبْرَى وَكَتَبْتُهُمْ فِي دِيوَانِ سَيِّدِي أَهْلِ الرِّسَالَةِ مِنْ أَجْلِ مَنْ اصْطَفَيْتَهُمْ وَمِنْ أَجْلِ مَنْ أَحْبَبْتَهُمْ وَمِنْ أَجْلِ مَنْ دَرَّبْتَهُمْ دَرَّبْنَا كَمَا دَرَّبْتَهُمْ وَمَرْحَمْنَا كَمَا رَحِمْتَهُمْ وَحَبَّبْنَا كَمَا حَبَّبْتَهُمْ واجعلنا محبوظين في هذه الدنيا من أنكاذها وبلاها واحفظ الحرمين الشريفين واجعلنا من الذين تنظر إليهم بعين الرحمة دائما وأقمنا في مقام العبودية المحظة الخالصة من شوائب الدنيا وشوائب الأذى وشوائب البلاء ظاهرها وباطنها واجعلنا تحت الرعاية الكبرى اللهم ارجع الرعاية نبيك التي أعطيته إياها فائضة علينا ودائرة علينا وآخنا بنا إن شاء الله إلى ما يرضيك وإلى ما تحبه مع الرعاية مع الحذر مع الولاية مع القرب إن شاء الله من أهل الولاية ظاهرا وباطنا وبارك في بقية العمر واجعله مصروفا معك ومع رسولك ومع القيام بما دعوت وبما أمرت وبما قربت وبما أحببت وبما, وبما خاطبت ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي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 محمد حبيبك الشافع المشفح يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفح يا ربي صلي على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صلي على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صلي على محمد أسمى البرايا جاهن وأوسع يا ربي صلي على محمد أسمى البرايا جاهن وأوسع يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صلي على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صلي على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صلي على <تصفيق> محمد وأصلح القلب وعفو وانفع يا ربي صلي على محمد وأصلح القلب وعفو وانفع يا ربي صلِّ على محمد وقف المعادي وصرف ورداع يا ربي صلِّ على محمد وقف المعادي وصرف ورداع يا ربي صلِّ على محمد نحل في <تصفيق> حصنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد ربي رض عن رضاك لرفع يا ربي صل على محمد ربي رض عن رضاك لرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صلي على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صلي على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صلي على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 بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم كان صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاء خصنا و حبانا صلى الله عليه مع اليك الاطهار معدن سرك الاسماء فهم سفن النجات حما في طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صلي وسلم دائما صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه كاحل إله صانى صل الله عليه وصحبه وحَمَّه اختاره وما برع كمثله إنسانا صل الله عليه, عليه وصحبه وبذكره والنصر والتوخير رب العرش قد Jizl ilahe laha It's the best ببينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ حثاب لما آتيتكم من حكمة الإحسان صلى الله عليه ودعاكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أحوانا صلى الله عليه للبشر أعظم بذلك رتبة, رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإنجا الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع ألك الطلاة وانا صلى الله عليه لو يسمعني قونك نجم فخرك بانا صلى الله عليه واحمد الله جل بدي ولا اولا اتي انا دينانا صلى الله عليه, عليه واكبر الخلق على الله انا فلقد حباك الله منه حنانا فترضى جل من معط تغاصر عن حقاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كي ما تزيح عن القلوب الرانى يا ربنا صلي وسلم دائما صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شائه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها اعلى الاله مكانا صلى الله عبد لمطلب رأى البرهانا صلى الله عليه كان يغمر نور طاها وجهه وسرى إلى الابن المصور عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاش من الكريم الشهم ابن عبد مناف ابن قصي كان. صلى الله عليه. من شأنه قد لا أعزز بذلك جانا وحفظ رصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا الله فهناك قفو أعلم برفعه إلى اسماعيل كان لها بمعوانا صلى الله يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط النطخ من رب السماء اذص الأذى والهم والأحزان والأحزانا صلى الله عليه ورهد كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شر الأكوانا صلى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 مدى عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عكشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله, صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مفرمل ومصالى صلى الله عليه محمد صلى الله sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi صلى الله <سؤال> على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم احمد الطره واله والصحاب اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم عليه دواعي الحد تدعو من يجيب النداء تدعو إلى صف خير الخلد شمس الهداء أنوارها أشرقت في ما خفي وبدع تطلب قلوب الصفاء والصدق والاهتداء دواعي الحج تدعو من يجيب النداء تدعو إلى صف خير الخلق شمس الهداة أنوارها أشركت فيما خفي أو بداء تطلب قلوب صفى وصدق والاهتداء أساسها اتباع الطهر والاهتداء مع التأدب بما فلازموا للسكينة إخوته أبدا مع الوقار فإنو في الهدا كذا. فلازموا للسكين أخوتي أبدا مع الوغار فإنه في الهدى وكذا يا رب الأرباب فارشد صحبنا رشدا وضعته يا إلهي فعطني المددا عموا من ودنا فيصبح سعدا يا رب الأرباب فرشد صحبنا رشدا فإن حملي على باب الكرم والندى وضعته يا إلهي فاطني مددا يا عم من ودنا فيصبح سعدا في الدار هذا في البرزخ كذلك غدا يرافق المصطفى حبيبنا أحمدا عليه صلى إلهي دائما أبدا والآل والصحف ما نجم الفلاح بدا عليه صلى إلهي دائما أبدا والآل والصحف ما نجم الفلاح بدا وما موفق سمع إلى المعالي نداء وما منادي بصوت الحق قد انشدا والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي رأينا مظهر إذنه بوصول دواعي الإيمان والإسلام والتلبية للنداء الرحمن إلى القلوب اجتمعنا وهرعنا وأسرعنا وتوجهنا وحضرنا وذكرنا ودعونا وسألنا واتصلنا فلله الحمد والمنه اللهم أتمم علينا نعمتك وتمام النعمة ارتباط يبوى بحقائق اليجين والنهمان ارتباط يبوى بالإله الرحمة وحبيبه محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم حتى نجتمع في زمرته في أعلى مكان فإن الجبار سبحانه وتعالى بالنسبة لهذا العالم الإنساني وهذا الخلق من المكلفين من الإنس والجن له سبحانه في كل يوم شان في رفعة من يشاء منهم وخفض من يشاء وابتبريب بمن يشاء وابعاد من يشاء ومحبة من يشاء وبغض من يشاء حتى أنه لا يمر يوما وليلة إلا وأظهر على أهل السماوات أثرا من آثار محبته لمحبوب وبغضه لمبغوض والعياذ بالله تعالى فينادي سيدنا الأمين جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل إني أحب فلان فما أسعد ذلك الفلان وما أعظم منزلت ذلك الفلان إذا الرحمن يعلن بهذا الإعلان يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه تجرب إلي بمحبة هذا الإنسان الذي يمشي على ظهر الأرض عنده الأعراب البشرية عنده الأعراب الجسدية عنده الأعراب الدنيوية تدرب لي بمحبة هذا العبد فصورته لحم ودم وحقيقته جود من عندي وكرام فأحبه يا جبريل قال فيحب جبريل ثم يأمر أن ينادي في أهل السماء يا اهل السماء ان الله قد حب فلان ابن فلان فاحبوه ذلك فيحبوه اهل السماء ويوضع له القبول في الارض وينادي على جبريل يا جبريل اني ابغض فلانًا فابغض فيتدرب جبريل بمغض هذا الانسان يتدرب الله تعالى بكراهه هذا الانسان ومعاداه هذا الانسان الذي ابغضه الله تعالى لانما يا مرئى نادي في اهل السماء ان الله قد غضب الان ابن فلان بغضبوه نعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله من سخط الله ونساله ان يلحقنا واياكم بركب المحبوبين وبركب المقربين انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين ارحمنا في ضعفنا وعجزنا وألحقنا بالمحبوبين وعن ترابن عنا ولا تفرق بيننا وبينهم يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين وما أحسن حال الإنسان والعبد للرحمن الذي يمسي وهو صادق في الإقبال على الله والله عنه راب ويصبح صادق في الإقبال على الله والله عنه راب يتفقد جوارحه يتفقد قلبه يتفقد نظراته يتفقد مقاصده يتفقد وجهته يتفقد حالته يتفقد ما في ضميره وما في فؤاده يتفقد ما حصل من أنوار الإيمان من أنوار اليقين يتفقد ما تعرض له من الرضوان ويخشى ويحذر مما يتعرض من الصخب مما يتعرض له من البعد. من أسباب الابترد من أسباب الحرمان فهو في تفضد وهو في تردد وهو في مرادبه على مدى وقته والحب يواليه ويهبه ويعطيه ويقربه ويدنيه ويرفعه ويعليه وينجيه ويصفيه ويصافيه ويصفيه أولئكم الذين فادوا والله يجعل حظنا وافر من الفوت حظنا وافر من الفلاح وحظنا وافر من هذه العطايا ومن الاتصال بالمرسل والمرسل وبهذه الرسالة العظيمة التي جاءتنا عن الرب جل جلاله وتعالى تعظمته والله ماسي كل ما خرج عن هذه الرسالة من جميع ما يخوض الناس فيه أو يفكرون فيه أو يعملونه أو يقولونه أو يتحركون فيه أو يسكنون ما هو إلا متاع الغرور وما هو إلا عن قريب هباء منثور يكون ما يكون في كل حس ومعنى وظاهر وباطي ما عدا هذه الرسالة وما خرج عنها هو النعب في الكتاب وهو له بنص الكتاب وهو الغرور بنص الكتاب يقول سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعبا ولهوان وزينة وتفاخر بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد كل هذا اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاتر في الأموال والأولاد الجبار ورب مثله ما مثله يا رب كمثال غيثي أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يكون حطاما وبعد ذلك وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان اسمع الكلام من الرحمن ومبلغه سيد الأكوان خير إنسان هذا ملخص ما في الآخر ملخص ما في الحياة الأبدية المقبلة علينا عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان هذا ملخص ما فيها كل الدركات وكل الدرجات هنا عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان إذن فماذا عندنا في هذه الحياة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فكيف نجرك؟ المغفرة والرضوان وننجو من العذاب الشديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله آمنا بالله ورسله آمنا بالله ورسله آمنا بالله ورسله, آمنا بالله ورسله, آمنا بالله ورسله, آمنا بالله ورسله أتدرون أن معنى إيمانكم بالله ورسله عهود تبرمونها مع الله تعالى وهو تخرجون بها عن التبعية لأفكار المحسورين في النظر إلى هذا المتاع الفاني وأفكارهم تحت الأماكن الظاهرة في صحفنا وفي إذاعاتنا وفي تلفزيوناتنا وفي ذلباننا المسلمين نحن أما الكفار قد كفار لكن جاء زورهم وغرورهم وكذبهم احتل الأماكن الظاهرة في بلداننا المسلمين وما هو إلا كما قال ربكم جل جلال هو الله والعب يلعبون ويلهون ما خرج عن هذه الرسالة إلا متاع الغرور أعدت للذين آمنوا بالله ورسل جنة جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله الذين آمنوا بالله ورسله نظرتهم إلى الدنيا معروفة ونظرتهم إلى الآخرة معروفة وكيفية مخاطباتهم ومعاملاتهم معروفة ما منهج الرسل على بحر الحياة ما معنى هذه الاغترارات بما ينشرون وبما يقولون حتى تماوتة الهمم في نصرة الشريعة لله إلى أن ماتت كثير من أحكام شريعة ربنا وسط البيوت والمنازل وتجاهر من تجاهر منا معشر المسلمين في مجتمعاتنا بمعصية الله بتضيع فرائض الله بالاعتداء على محارم الله كيف وصلنا لهذا الأمر أهكذا يفعل من آمن بالله ورسله ماتت الهمم لنصرة شريعة كم من مسلم لا يستشعر أن واجب عليه أمر نحو هذا الدين سبحان الله والرسالة جاءت كيف والرسول عملي فينا ايه وبلع على ايه وجه وما الذي دعاه واصحابه على هجرة من مكان الى مكان وقتال من ميدان الى ميدان هجران للنوم ومفارقة للأوطان والرضا الفجر من الدنيا بعد الغناء والرباب الثياب المردعة ومستجره أنت قال لي للرفيق الأعلى وق التراكم على هذه المحجة فانظروا أينهم فرق الأرض وغربها ساروا فيه ايش اللي حركهم يا غافل عن واجبك يا متناسي لعمل ربك ودينك يا من فقدت الشعور بأنك عبد للرب الغفور يجب عليك نصره وقد بايعك واشتراه منك نفسك ومالك فصرفت نفسك ومالك لما لدأت نفسك وربما في مخالفته ومعصيته وهو قد اشتراها منك اشتراها منك ثم تنفقها في معصيت ثم تنفقها في مخالفاتك لمن تبذلون أموالكم وأنفسكم أنا قد اشتريتها منكم في كتابي نشرت الثق إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أنت مصدق بهذه لا يُؤنها من كلام ربي وربك فما تعمل بنفسك وما لك وما أعمل أنا بنفسي ومالي مال للغفلة سيطرت على قلوب كثيره حتى وجدت فتن الكفار مجالها وسبيلها للدخول فينا وبيننا يا رب اكشف هذه الغمة واجلي هذه الظلمة وادفع هذه النجمة وابسط لنا بصاف النعمة وحول الحال إلى أحسنه ما نريد من هذه الأمة إلا أن تستشعر عظمة هذا الرب وتلتجي إليه وتملا قلوبها بمحبته ومحبة رسوله هذا الكلام هذا الكلام تحقيقه إن هو وحقيقته إن هي طالبكم بعد ذلك بشيء وإذا قمنا بهذا الحد وتحجج التعظيم والمحبة وسط قلوبنا هو الله ما أهمتنا مظاهر في شرق ولا في غرب ماتهم خيار الأمة الموجودين على ظهر الأرض إلا الذنوب التي تكاثفت وترادفت منها الظلمات على القلوب هي البلاهات لما بعدنا عن تعظيم الله وعن محبته جل جلاله حصل ما حصل فينا ما دام الإسلام إلا بتعظيم الله ورسوله ومحبة الله ورسوله سألوا الصديق والفاروب والمرتبى والعشر المبشرين والبدر كلهم والحود والبيعترضوهم من بعدهم ما تحركوا إلا بالتعظيم والمحبة على هذا الأساس وحده قام جميع ما عندهم من كل الدين ومن كل المعاملة مع الرحمن وكل الجهاد وكل الفتوحات على هذا الأساس وحده قامت هذا الأساس الضايع وضايعه بس ضايع متساهل به كثير من العقليات التي تنتمي للإسلام ولا فكرة فيه جاد ولا هم له لا يقه به ما نبثل الهم لتحصيل حقيقة التعظيم والمحبة اختبر نفسك في المحبة مصروفة لدريه مان مصروفة لسمعة بين الناس حاسب نفسك وستر في المحبة إلى الرب عشاق قربه عشاق رضوانه قل لي وانت تدعي محبته كم من ساعات مرت بك وانت مغيب في ذكره هاين بي لي متى متى احسست باتر المحبة ظهرت في قلبك فابعدت النوم واطارته عن عينك متى حصل هذا المحبين قبلك هكذا كم من ساعات طار النوم من عيونهم لما يجدون في قلوبهم من المحبة ولا لا تصدق دعوة نفسك يقول لك محب محب فليس للمحبة علي ما نالها من في الظلام ناين يقول في الحديث القدسي كذب من يدعي محبتي وإذا جن الليل نام عني أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه يضيعون صلاة الصبح وسر على حالها ولا يبالون هذا علامة المحبة أو علامة الإيمان أو علامة التعظيم أو أيش نسميها ويستمر الحال ما يتنبهون ما يتذكرون ولولهم المنادي ينادي وانت تغافلت أو تصاممت فلا عذر لك فقد قامت الحجة من دتع صوت المصطفى بيننا ما نفقت لسان حق إلا وهي نائبة عن لسان محمد ومندودة من لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعث بالحق فهذا صوته هدوي ينبه من يتنبه يذكر من يتذكر وينظف من يتنظف. ويصفي من قبل التصفية ويرقي من تهيى للترقية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ما هم وحدهم نحن سمعناه أن آمنوا بربكم فآمنا اللهم حققنا بحقائق هذا الإيمان محمد صوته عالي ودعوته منتشرة وسيفه مسنون ورايته منشورة وأعلامه في الدنيا قبل الآخرة ستظهر قال صلى الله عليه وسلم بعزتي عزيزنا وجل ذليل وعد الله لا يخلف في الميعاد. المعاد رب أصلح بلاد المسلمين وادفعل البلاء عن أهل الدين واجعلنا من الهداع المهتبين حبنا من المواهب وافر حبنا من العطايا كبير برحمتك يا أرحم الراحمين يا جابر العظم الكثير إجبر كثيرنا يا خير نصير عنصرنا فإنك مولانا ونعم المولى ونعم النصير بك استنصرنا فانصرنا واجعلنا ممن ينصرك فتنصره واجعلنا يا مولانا ممن يعظمك فتعظمه واجعلنا يا مولانا ممن يعز شريعتك فتعزه واجعلنا من الهبات الذين سبقت لهم منك العناية كل كلها بما اسلحت فيش وين يا رب العالمين عق الله هم صلي وسلم وبارك عليه حيط بأحمد في كل حين في كل حين. حليمة من سعدها قد بانا صلى الله عليه قد بشرت ثويبة سيدنا أبالها بالأعتقاب BIMA Ya bi tu Betul apa kan دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله نَشَأَ الحَبِيبُ بِسِيرَةٍ مَرْضِيَّةٍ وَمَا أَتَى عِصْيَانَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَرَاعَى مُعِينُ اللَّهِ مَنْ أَدَّبَهُ أَحْسَنَ تَأْدِيبًا النَّبِيَّ, النبي سَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَنَشَأَ صِدُوقًا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله عليه لا همة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتصي حسبانا صلى الله عليه دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيم نصانا إذ فيها الحمام كان والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه ست من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حلالا صلى للعطف عليه جنانا صلى الله عليه قطبته بنت خويلد في الخمس والعشرين حازت بالمشفع شانا صلى الله عليه قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث, حيث أبانا صلى الله عليه عن العقل ووقات الحجاء سبحان من علمه وأعانا لغربنا صلي وسلم الثلاثة ثم رسله اقرأ وربك علم, علم الإنسان صلى الله عليه فدعى ثلاثا في قفا فأتاه أن اصدع بما تمر به إعلانا صلى الله عليه كتر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا, لا يتوانى صلى وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذاء فنونا صلى الله عليه وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالله بل أغروا به الصميانا صلى الله عليه ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتج عقبا وشاهد برزخا وجنانا صلى الله عليه عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه والإبن بالهجرة جاء يثرب فبه ازدهى الفلد الكريم وزانا صلى الله عشرًا داعيًا ومجاهدًا وصحابه كانوا له أعوانا صلّى عليه لا يرفعون إذات أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا صلّى الله عليه قدرًا وتعظيما لشان محمد إذ قتلوا في فضله قراء وكم قد شاهدوا ما, ما حير, حير الأدهان صلى الله عليه كرما وعفواً والسخاوة واضعاً والجذع حنّ محبةً وحنانا صلى الله عليه والماء من بين الأصابع نابعاً والجيش أضحى شارباً ريانا صلى الله عليه محاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه ولقد غزى سبعا وعشرين مع الصحب رجالا قد مشوا رقبانا صلى الله عليه أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا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 وصلي وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الملائئ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه, وصحبه اجمعين ولقد أشرت لنعت من اوصافه تحيى القلوب تهيج الاشجان صلى الله عليه والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا يا الله للواقع من أحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به, به الإله حبانا صلى الله عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر دنبنا ولا تآخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب الرطان يا الله أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واقتبه في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن ولا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحجوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك, يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله ونصبنا سنة طاه في بقاع الأرض وجمع كل من عا ندانا الله. الله وانظر إلينا. أسقنا كسلنا وشفى وعافية عاجلاً مرضانا يا الله وقضي لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأصلح عبادنا يا الله يا رب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا, يا رب وجمعنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وأهله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المسلمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين سيكون الله يحدق لنا الآمال وينخلنا في ديوان مولى بلال ويصنح مننا الأقوال والأفعال ويجعلنا وإياكم من ضرب من هذا الحبيب ويغنمنا هذا الشهر وليالي وأيام وساعات ويجعلنا نصيب من كل تنزل تنزل في ساعة من الساعات أو وقت من الأوقات أو يوم من الأيام أو ليلة من النهالي ويجعلنا ساهم إن شاء الله في كل مانزة على وليه وعلى عارفه وعلى حضره وعلى ذكره وعلى المسجد مسجده وعلى أهل صلاح يجمعنا في كل خير بكل خير ظاهر نوظاتنا في ذلك بمحفظنا ومنه ولا يحرمنا بركة وقت ولا بركة شاعر ولا بركة شهر ولا بركة يوم ولا بركة صلاح ولا بركة ذكر ولا بركة اجتماع ولا بركة نزل ولا بركة منزل ولا بركة عارف ولا بركة ولي إذا الأولي إذا علم على صيب في بركة انزلها عليهم باطرنا وباطنا اغنمنا عليها في هذا الشهر إذا علم من على ما فيه من طار ومن عذر على ما فيه من بنوس ومن الصاع على من ضرب ومن أخبر بقصيب كامل لنا إن ذلك لنا ويجعل كذلك من طواب صيامنا ودراءتنا وديامنا يتنزل على أهل الدرازخ على والدينا والدين وديرانهم ببرازخهم وعلى منذ ذكر من أهل لا إله إلا الله اللهم أمرنا بلا إله إلا الله وأمرنا بلا إله إلا الله Maha Hud kita di hedaik, la ilaaha illallah. Wadzalna min marzafim marzilah ilaaha illallah. Womman salafiyah wa hukmala huwa rba'ahan nubatina wa